أسئلوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فَإِنْ أَضَلَّنَا لَكُمْ فَاتُّهُنَّ أَجْرُهُنَّ وَتَمْيِزُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرُ يُفْرِغُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَى مَا مَاذَا سَ وكأن من قويه نعمت عن امر بذا و اسلذ فاحسبنا ذا لأخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات النور مات إلى النور ومن تدخله جنات تجري من تحقب الأنهار فيها أبدا 7 سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل أعلموا أن الله دعلا كل شيء قليل وأن الله